جزاكم الله خيرا واحسن إليكم وبارك فيكم يقول السائل بعض الناس عندما يحلف له بالله لا يرضى بل يقول طلق أي يحلف بالطلاق فما حكم هذا لا يجوز هذا حرام لا يجوز يعني مهما كانت حاجة الإنسان لا لا لا يعني مهما كانت حاجته لا يجوز له أن يدعو إلى أمر لا يحل كأن يحلفه بغير الله أو أن يأمره بالطلاق طلاق أهله أو نحو ذلك كل هذا لا يحله يحلف بالله وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر هذا الذي ينكر طالب باليمين وسبحان الله هذه التصرفات هذه التصرفات مثل قول هذا الرجل طلق وقول الآخر احلب بالولي الفلاني كل هذا الناشئ عن ضعف تعظيم رب العالمين عن ضعف تعظيم رب العالمين في القلوب وإلا لو كان في القلوب تعظيم لرب العالمين فاليمين أعظم زاجر والحالب بالله أعظم زاجر لكن لما يخف هذا الميزان في القلوب تعظم الأمور الأخرى عند الناس والله يقول ما لكم لا ترجون لله وخارة أي عظمة وتعظيمة نعم يقول إذا دعيت إلى وليمة أو نحوها وأنا أعلم أنها من مال حرام فهل أجيب الدعوه إذا كنت متأقنا أنها من مال حرام ومتثبتا من ذلك فلا تجيب يعني إذا كنت تعلم أن هذا المال مالا مسروقا أو مالا مغصوبا أو نحو ذلك من الاموال المحرمة فلا تجيب أما إذا كانت مجرد شكوك وظنون فلا يكفي ذلك نعم يقول هل يجوز للوالي أو الولي ولي الأمر أن يعاقب بالحرق بالنار إذا غلا فيه هذه المسألة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك بعض الصحابة يعني أنكروا ذلك وهو التحريق بالنار وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك ومنهم من اقر علي رضي الله عنه وأرضاه على ما فعل وعلي رضي الله عنه فعل ذلك تنكيلا بهؤلاء وبيانا لعظم شناعة أفعال هؤلاء وعظم جرمهم وأن جرمهم أكبر جرم وذنبهم أكبر ذنب نعم يقول هل يفهم من قول المصنف ولم تنفع هذه الكلمة الخوارج مع من ضم إليهم العباد أن الخوارج كفار وهل يجوز قتالهم؟ هذا هذه المسألة وهي هل الخوارج كفار أو لا قولان لأهل العلم ومن أهل العلم من يرى أن الأدلة واضحة وبينة في كفر الخوارج مثل قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال لأقتلنهم عاد وقال هم شر القتل تحت أديم السماء ونحو ذلك مما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم يقول كيف يكون كافر كافرا من تكلم بكلمة الكفر ولم يقصد معناها هذه علقنا عليها هذه علقنا عليها وربما أن السائل أرسلها قبل التعليق من تكلم ب بكلمه الكفر اذا كان قالها ذاهلا اذا كان قالها عن ذهول مثل ما مثلت الذي قال آه آه اللهم انت ربي وأنا عبدك اخطا من شده الفرح اخطا من شده الفرح فهذا قاله خطا كما اذا قال الانسان كلمه الكفر ليس ملجا اليها ولم يكن قالها عن فإنه يكفر بذلك نعم. يقول رجل طلب مني أن أقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أي ذاك الرجل أن يدفن بجواره صلى الله عليه وسلم وأن أدعو له هذا مثال الآن هذا مثال لما نتحدث عنه يعني يرسل شخص و ويطلب منها أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن بجواره حتى إذا كان يريد هذا المطلب التوجه لمن والالتجاء لمن وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان أجيب دعوة الداعي ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون ولهذا أنصح هذا الأخ صاحب هذه الورقة إذا رجع أن يناصح السائل ويلخص له هذه المعاني نعم يقول من سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن كان عن ذلك عن شدة الغضب فهل يكفر سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورده عن عن دين الله تبارك وتعالى ومن يسب الله ويسب دينه يكفر بدون تفصيل يكفر بدون تفصيل سب الله وسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يصدر عمن في قلبه تعظيم لله لا يصدر لا يمكن أن يصدر مثل ايضا الاستهزاء بالله او الاستهزاء بالدين هذا لا يصدر ممن في قلبه تعظيم لله ودين الله مبني على تعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا صار حال الانسان بهذه الصفة فليس في قلبه تعظيم لله لان تعظيم الله جل وعلا يحجز الانسان يحجز الانسان ويمنعه من أن يصل إلى هذا الموصل الشنيع والكفر الفظيع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.